يُنذِب لتبو يا ريت تضمني بعيونك <تصفيق> هلا جو <تصفيق> خادمه الحسين الشاعر محمد العقابي ينذِب <تصفيق> لتبو يا ريت تضمني بعيونك تدري بيان الحبيب عايش على منونك ابو يا مشتاقت لك انا قد ملامح لونك قد ملامه Ti gill shlonee, jint, il mouhem ente shlonee, il mouhem ente shlonee, il mouhem ente shlonee, sa haretinu, hali, gil, hali, gali, ma yifawwaz, illa b'gali. احساسك يفوح الوطن ضم احبابك يكسر الخاطر يا غاب العيون غيابك يكسر الخاطر يا غاب بالعيون غيابك بوياغطيني بحنانك ارجع شم ترابك ارجع شم احبابك بوياغطيني بحنانك ارجع شم ترابك ارجع شم أشتك من عفتني والهوى ما جابك والهوى ما جابك راشك العالي الرمح عالي غالي ما يتعوض اللب, ما يتعوض اللب روحي روحي روحي راحت والتباق الغالي غالي ما يتعوض اللب لا تتعب لا تتعب روحي راحت حضنك وين اضم يا الحبيب الحساسي حضنك وين اضم يا الحبيب الحساسي بويا وغيابك جرحني وشل بمنفاسي وشل بمنفاسي اعطيني كفك بمحل وخلي يمسح راسي اعطيني كفك بمحل لا يمسح راسي يا حبيبي وما لي غيرك وانت اعز كل الناس انت اعز كل الناس انت اعز كل الناس fellat dam'a ala khaddi tali غالي ما يتعوض اللي ابغاه يا دفو بنيتك وحق وحد المسبيه يا دفو بنيتك وحق وحد المسبيه يا دفو بنيتك وحق وحد المسبيه ويا كل الجروح جسمك ريت صارن بيا صارن بيا والله دنيا خلاف عينك ماتت الحنيه ماتت الحن جن يا خلاف عينك ماتت الحنيه ماتت الحنيه تدري من نذكر اصبعك يا جعلني ديه يا جعلني ديه تدري من نذكر اصبعك يا جعلني ديه يا جعلني ديه وان ما امشي تعب ابرا لي الغالي ما يتعوض الا Uriahak wa ntabahin tali, tali mahi, chawabin tali Uriahak wa ntabahin tali, tali mahi, chawabin tali Trabit wa furaak wajahak, akad shuvu ajouni, akad shuvu ajouni قربت وفراك وجهك أخذ شوف عيوني لياش بعدك من أنا من يوجع نمتوني يوجع نمتوني عن... لياش بعدك من أنا من يوجع نمتوني يوجع نمتوني مردش من حرك وموتا عنا حر يلقوني عنا حر يلقوني وين يا ضمني ام متخاف ما يدي فنوني ما يدي فنوني وش بعدك بو يا ما احلالي الغالي ما يتعوض هلا هلا روحي راحت وانطفى طالي طالي ما يتعوض الابغالي روحي راحت وانطفى الغالي ما يتعوض الابغالي روحي راحت راحت وانتبه قال ما قال بالغالى هلا هلا قال ما قال بالغالى حيرتني يا نشب قلب والجروح بكل مكان دورت لي على قد وصبر بس الموت حار من جبت نحرك بك يا تجنيت من جمالك دنيا كلها ومن راحت راح الامان كل مكان المات يتراهالي خالي ما يتعوض الا غالي روحي راحت